بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قد مصديق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين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 ان الذين لا يرجون لقاءا ما وربوا بالحياه الدنيا وقم انوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك بِمَا النار بما كانوا يكسبون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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فمذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لَجًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّ ۚ كَذَٰلِكَ زين لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ثمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَظْرَكِ فَتَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُنَا بَيْنَتِنَّ قَالَ الَّذينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قال الذين لا يرجون لقاءا نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدل له من القائ نفسه إن أتبع إلا ما يوحى إليه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 قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه سبحانه وتعالى عما يشكون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو ل كلمة سبقت من رب كلا بينهم لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ اخْتَلَفُوا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ بَرَأَ مَسَتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُ مَكْرُ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَنْكُرُونَ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 وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين علينا إن زيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 إنما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلف فيه فاختلف فيه نبات الأرض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وَظَنَّ وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلة ليلة الأونهار فجعلناها حصيدا كألم تغنى بالأمس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 قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل لله يهدي للحق. أَفَمَن يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَيْ يُتَبَعُ أَمَّا الَّا يَهْدِي إِلَّا أَيْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 متى الرسول؟ فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل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 وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لِافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ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 فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْفَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيطون فيه وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء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 لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحبنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن من في السماوات فِي في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله ثركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرخون هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوه بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 ويحق الله الحق بكلماته ولو تره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم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 فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأُوْحِيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبُوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا واجعلوا بيوتكم قبله وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا قم على أموالهم وشد وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرو العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعا وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا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 فَلْتَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن رَّبِّي